في شرح كتابي وصول في التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن, محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى وكان هذا المجلس في عصر في عصر الأربعاء الثامن والعشرين من جماد الأول لعام الواحد والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرين وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفة الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لألا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ففعلت فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وكان زيد بن ثابت انصاريا والثلاثه قرشيين وقال عثمان للرهط الثلاثه القرشيين اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء في, في القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفص وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملأ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حتى التي وافقه المسلمون المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف في قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعاً، فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس يحمل الناس على الاجتماع عليه. لظهور الأثر المقيف باختلاف القراءات وقد ظهر نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول, وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم, تب لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب الأرض ورب العالمين بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبهدان أما بعد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 قضاء حوائج المسلمين وأن ينفع بعلميه. ونظرا لهذا، فسوف نبدأ الآن شاء الله تعالى درسنا الذي كان من المعتاد أن يكون بعد درس الشيخ وبيت في شرح متن أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح رحمه الله تعالى. <تصفيق>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 وكان هذا بإشارة من عمر رضي الله عنه <تصفيق> ثم صار الأمر على هذا في زمن عمر حتى جاء زمن غثمان رضي الله عنه فكانت المرحلة الثالثة والأخيرة من جمع القرآن كما يعني سمعتم الآن فيما قرأ عليكم الحديث حديث قزيفة نعم رضي الله عنه والذي أخرجه البخاري رحمه وتفرط به عن مسلم أن حزيفة لما قضي مع العثمان من الأرمينية وأذربيجان وأذربيجان حيث قام المسلمون بفتح هذه البلاد وقد أفزعه اختلافهم أي اختلاف الجند في هذه الفتوحات في القراءة في القراءات أو في قراءة القرآن وكما هو معلوم أن القرآن قد أنزل على الرسول صلى الله عليه على سبعة أحرف كما ثبت هذا الحديث من عباس رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعتهم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 حيث إن النبي صلى الله عليه وليس قد أقرأ كل صحابي حرفاً يعني أقرأ بعض الصحابة حرفاً وأقرأ البعض الأخر حرفاً آخر وهكذا حتى أقرأهم جميعاً سبعة أحرف فكان يوجد حرف عند البعض لا يوجد عند البعض الآخر ومن هنا نشأ الاختلاف بين الصحابة في القراء وكان هذا الاختلاف ليس مؤثراً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 الحديث الأول ورد أخرجه البخاري ومسلم الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حرف أو على قراءة أنكرتها فجئت إليه فلببته بردهائه لببته أي أخذ بمجامع ردهائه إلى ونقيه وجره من هذا الرداء حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ الفرقان أو يقرأ صورة الفرقان بقراءة لم تقرئنيها أو لم أسمعها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للغمر دعوه يعني اتركه ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ هشام فقال صلى الله عليه وعلى وسلم أصبت ثم قال العمر اقرأ فقرأ عمر فقال أصبت ثم قال صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه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 فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنهما معي حسن قراءتهما قال أبي فسقط في نفسي من التكديب ولا إذ كنت في الجاهلين يعني كأني يعني كنت أو رجعت إلى الجاهلين فسمن شدة الأمر عليه كأنها كانت فتنة يعني كانت فتنة بلا شك هذا الاختلاف كان في شيء من الاختلاق والفتنة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففدت عرقا كأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا من شدة يعني خوفه من النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث هذا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ على أن أقرأ القرآن على حرف. أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فردت إليه أن هون على أمتي. فردت إليه الثانية. اقرأه على حرفين. فردت إليه. أنا ردت إلى الله زجل. تقول أن هون على أمتي. <تصفيق> فرد إليه الثالثة اقرأ اقرأه على سبعة احرف <تصفيق> ولك بكل ردة ردتها مسألة أو مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اخفر لأمتي وأخرت الثالثة إلى يوم ترغب الي أو يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه فأيضا هذا الحديث يبين لنا ما حدث في زمن الصحابة من الاختلاف في القراءة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحل هذا الاختلاف بأن يبين لهم أن هذه الأحرف كلها بأن هذه كلها صحيحة ولا وجه للخلاف أو لا وجه لحدوث الاختلاف بينكم فيه وبهذا قضي على الخلاف هذه المسألة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فصار الصحابة يقرؤون بكل هذه الأحرف دون أن يكون بينهم أي خلاف مؤثر يحدث فرقة بينهم وفي زمن أبي بكر ظل الأمر على ما هو عليه خاصة بعد أن قام أبي بكر بجمع القرآن على الوجه الذي بيناه وكذلك في زمن عمر ثم في زمن عثمان كما بينا لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام وكسرت اللهجات إلى آخره بدأ ومع بعد العهد من زمن النبوة بدأ الخلاف في هذه القراءات أو الأحرف يؤثر وخشية خزيفة من أن يعني يحدث ما لا تحمد عقباه بسبب هذا الاختلاف في القراءات أو في الأحضر وأن يدب الشك إلى قلوب حديثي العهد بالإسلام الذين لا يفقهون مثل هذا الأمر ويظنون أنه يوجد في الكتاب اختلاف آه. ولو كان من عند غير الله لوجد لو فيه اختلافا كثيرا فخشي أن يفتنوا من هذا الباب <تصفيق> ومن ثم يعني صارع بإخبار عثمان عن هذا الحال وبناء عليه وفق الله عثمان رجل عنه ذا النورين إلى أن يقوم بهذه المصلحة المرسلة التي لم يكن المقتضى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 ف يعني أمر عثمان زيد ابن ثابت ومن معه من الثلاثة الآخرين إلى جمع القرآن في مصحف محفوظ. وكان هذا الجمع قائما على الأخذ بأصح القراءات أو بأصح الأحرف.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 من الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن على جبرية قبل قبل أن يموت، فاعتبرت هذه العرضة الأخيرة هي المرجحة لما حدث من الخلاف بين القراءات.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 فقال أرأى أن الناس على مصحة واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف <تصفيق> قال علي فقلنا فنعم ما رأيت وإيضا ثبت عن مصعب ابن سعد أنه قال أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فعجبهم ذلك أو قال لبينكر ذلك منهم أحد وهذه الرواية مختصرة واردت رواية أخرى عند أبي عبيد القاسم ابن سلام وقد تكون عند أبي داوود أيضا في المصاحف المطولة هذه الرواية المطولة جاءت في كتاب المصاحف لأبي داود الحديث جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مصعب ابن سعد قال قام عثمان فخطب الناس وقال ايها الناس أيها الناس وحدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة سنة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون قراءة ابي وقراءة عبد الله أي بن يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك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 لا رَسُولَ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا سمعت معذره فناشده ايناشد هؤلاء ناشد كل رجل منهم على لا هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وهو عليك فيقول نعم فلما فرغ من ذلك عصمان قال من أكتب من أكتب الناس يعني من أكثر الناس إحساناً للكتابة قال كاتب, كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد زيد بن ثابت قال في أي الناس أعرب قالوا سعيد سعيد بن العاص قال عثمان فليملي سعيد وليكتب زيد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 يستوصق منهم كما جاء في الرواية الأولى التي قرأناها الشاهد يعني أن هذه الروايات تبين لنا السبب الذي من أجله عزم عثمان على جمع القرآن في مصحف المعدة وتبين لنا أيضا أن عثمان كتب عدة مصافر أرسل كل مصحف أرسل كل مصحف إلى نصر من الأمصار إلى بلد من البلدان وكان يرسل الصحابة مع هذه المصاحف حتى يعلم أهل كل بلد القراءة في هذا المصحف واهم ما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم أن المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه هي مأخوذة من الأحرف السبعة وهي لا تجمع كل الأحرف كما بينا بل هي تجمع صح ما جاء منها خاصة ما كان في العرض الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام وأيضا هي يعني من, من, من أوجه الترجيح فيه مصحف وصمان أنه كان يأخذ بلسان قريش إذا حدث الاختلاف لأن القرآن نزل بلسانهم وأيضا هذه الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة المتواترة كما يظن البعض بل إن القراءات السبعة المتواترة هي جزء من الأحرف السبعة التي تمثل المصاحف العثمانية المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله إلى الآفاق أخذ منها بعد ذلك القراء السبعة المشاهير هذه القراءات التي سميت بالقراءات السبعة هم أخذوها من مصاحف عثمان آه. لم يأخذ كل واحد حرفا ثم صار قراءة من هذا خطأ بل هذه القراءات السبعة مجموعة من بعض الأحرف السبب وكما ذكر أصحاب كتب القراءات نحو ما جاء في كتاب القبص الجامع لقراءة نافع أوجه الاختلاف أو ما هي أسباب الاختلاف بين القراءات السبع؟ رغم أن هذه القراءات كلها متواترة هي عن الصحابة التي أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الأول أن مرجع هذه القراءات المتعددة إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداء وكذا إلى النقل الصحيح المتصل سنده بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان كل واحد يقرأ ما جاء إليه الصحيح دون أن يغير فيه وكما بينا أن الصحابة أنفسهم كان كانوا قد تلقوا القرآن على عدة أحرف على سبعة أحرف فكان من تلقى عن هذا الصحابي يختلف عن من تلقى عن صحابي الآخر ومن هنا نشأ الاختلاف الذي منه قام مع عثمان بنسخ المصاحف واقتصر على بعض هذه الأحرف فقط ثم من تلقى هذه القراءات ممن جاء بعد ذلك عن مصاحب عثمان التي أرسل بها الصحابة أخذ أيضا هذا هذا هذه الأوجه التي ثبتت في مصاحف وصمان والتي منها نشأ الاختلاف بين القراءات والتي صميت بالقراءات السبع. فلم يكن لأحد أن يغير قراءة بهواه أو الحزب ما يرى. القرآن كان يتلقى بالمشاפה وبالتلقي، ولذلك. قد اتفق القراء السبع على على مواضع كثيرة لم يختلفوا فيها لأنهم جميعا طلقوها هكذا وفاء السبب الثاني أن الصحابة قد اختلف أخذوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أخذ القرآن على حرف واحد فقط ومنهم من أخذه عنه بحرفين ومنهم من زاد على ذلك ومن هنا نشأ الاختلاف نشأ اختلاف القراءات السبب الثالث أن الخليفة عثمان رضي الله عنه حرص على أن يرسل مع كل مصحف صحابيا يعلم الناس القرآن بما يوافق مصحفهم فأقرأ كل كل صحابين أهل قليمه بما سمعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ومن هنا ناشى الاختلاف بين القراءات السبعة والتي تطيل إنها إنها عشرة ولكن المشهور هو هي القراءات السبعة <تصفيق> ونقل الزركشي في البرهان في علوم القرآن عن مكي مكي بن أبي طالب أنه قال والسبب في اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف ووجهها إلى الأمصار وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثير العدد فأراد الناس فأراد الناس أن يقتصروا في العصر الرابع على موافق المصحف فنظروا إلى إمام مشهور مشهور في في النقل وخص الدين وكمال العلم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 والكسائي من العراق طبن كثير من اهل مكه طبن عامر من الشام ونافع من اهل المدينه كلهم ممن اشتهرت يعني ممن اشتهرت امامتهم وطال عمرهم في الاقراء وارتحل الناس اليهم من البلدان وأول من اقتصر على هؤلاء أبو بكر ابن مجاهد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 تلقت الأمة بالقبول هذه القراءات السبعة وصار عليه العمل إلى زماننا إلى زمانين إلى زمانين, زمانين هذا ثم قال زركشي الحق المحققون ومنهم البغوي في تفسيره بهؤلاء السبعة قراءة ثلاثة أنا مو الحضرمي أنا مو وأبو جعفر ابن قعاق المدني شيخ شيخ نافع أو شيخ نافع لأنها لا تخالف رسم الصدف إلى آخره قبل أن ننتقل إلى الفقرة التي تلي ذلك نبين ما قد ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه من فوائد هذا الجمع للقرآن في مصحف وفي مصاحف أن أعظم نتيجة لهذا الجمع وهو ما حصل من الألفة بين المسلمين على كتاب واحد وعلى مصحف واحد وإن اختلفت القراءات وهذا بلا شك اندفع به, أو اندفع به مفسده كبرى وهي التفرق تفرق الأمة وأن يظن الجهال أنه هناك اختلاف في الكتاب ومن ثم يشككون في صفة هذا الكتاب كما حدث مع اليهود والنصارى. وكذلك ترطب على هذا الجمع أن ظل القرآن محفوظا في هذه المصاحف متوافرا.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 ولم يتمكن من الخداع والخديع وهذه بلا شك فوائد عظيمة تبين لنا عظم ما قام به رثمان وأنه بلا شك كان رضي الله عنه من الذين حفظ الله بهم كتابه من أن تنالوه أيدي التحريف قال رحمه الله تعالى التفسير التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى وبالاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك ببارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله تعالى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 وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها ولأنه لا يمكن للقعاض بما في القرآن بدون فهم معانيه ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وابدخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قبولهم وع من على, على وعدم وصول الخير إليها نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب أو في هذا الفصل في بيان معنى التفسير فقال كما ذكر وكما سمعناه أن التفسير لغة من الفصر والفصر والكشف عن المغطى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه شرحه ومنه فصر قشرة الثمرة عن الثمرة يعني هذه الثمرة هي مغطى بقشرة إذا أنت كشفت هذه القشرة فقال إنك فصرتها حتى يتبين ما بداخل القشر. وأما معناه في الاصطلاح هو بيان معاني القرآن الكريم بيان بيان معاني كلام الله وكما ذكر الشيخ أيضا في شرحه أن بيان المعاني يسمى تفسيرا ويصح أن يسميه شرحا يكون التفسير ومعنى الشرح ولكن جرى الاصطلاح على أن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 يعني يترتب عليه ضياع الدين عندهم نحو الآيات التي فيها الأوامر الشرعية التي يكلف بها كل مكلف في قوله تعالى وأقيم الصلاة <تصفيق> يجب على كل مسلم أن يفهم معنى إقامة الصلاة وأن يتعلم إقامة الصلاة إذا فاهم معنى علاقة صلاة قد فهم فقد يعني فاهم تفسير هذه الآية أو عرف بيان هذه الآية هو يجب علي أن أن يعلم تفسير هذه الآية هذا يعد وجوبا عينيا مؤمنا الوجوب الكفائي نتعلق ببقية الآيات التي لا يدرك تأويلها أو لا يدرك تفسيرها إلا العلماء الذين تبحروا في العلم نحو استدل الشيخ على الوجوب بهاتين الآيتين الآية الأولى قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتضبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ما وجه الوجوب في هذه الآية؟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 لا يكون إلا ببيان المعنى فكيف يتدبر العبد شيئا أو كلاما لا يفهم معناه بل هو أمر بالتدبر أي أمر بفهم المعنى بأن يبي بأن يعمل على أن يستبين المعاني في الكلام وهذا هو معنى التفسير آه. ثم أمره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 يعني لمن لا يفسر القرآن الذي الذي لا يتذبر بلا شك لا يستطيع التفسير هذا الذم أيضا لمن لا يتضبر يدل عليه على على وجوب على وجوب التفسير قال الشيخ رحمه الله تعالى وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه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 فالعبد مأمور بحفظ ألفاظ الكتاب بتدبر المعاني وكما هو معلوم أنه لا يجب حفظ الكتاب كله على كل مسلم ولكن الواجب فقط الواجب العين على كل مسلم أو أقل ما يجب هو يحفظ الفاتحة وما يتيسر بعد ذلك أما الوجوب العيني يتعلق بالفاتحة فقط بالنسبة لحفظ الأطفال أما بالنسبة لفهم المعاني فكما بينا يجب على كل مسلم أن يفهم الأوامر التي كلف بها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كنت بخير أمات المخرجة للناس تأمرون المعروفة وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله ما معنى الإيمان بالله ما معنى الامر المعروف وأنه عن المنكر يجب على كل ان يفهم هذا لأن هذه تعد من الفروض العينية عليه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 هم كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل جميعاً، وقد ثبت عن ابن مسعود رجلاً موقفاً علينا وكان يقول كان الرجل من يتعلم عشر آيات لم يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وأيضاً. جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرق فيها ضعف قد يتقوى الحديث به وهذا يعني بلا شك واضح يعني لا يحتاج إلى مزيد, إلى مزيد قال الشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم <تكلم> يعني ضينا الشيخ في هذا الكلام قال الشيخ السلام بن من, من أن تفسير غير كتاب الله من علوم الدنيا نحو الحساب والعندسة وهذه العلوم المادية أنه واجب فكيف بكتاب الله لن يستطيع أحدهم أن يفهم قواعد العلوم الدنيوية هذه إلا بالتفسير والبيان فكتاب الله أولى بهذا أولى بهذا البيان من غيره من علوم الدنيا قال الشيخ رحمه الله ويجب على أهل العلم أن يبينه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين الفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه كما بينا أن التفسير واجب إما أن يكون وجوغا عينيا أو أن يكون وجوغا كفائيا ولا شك يدخل في هذا بالأصال أهل العلم العلماء أن الله عز وجل أخذ العهد عليهم أن يبينوا كتابه، كتابهم ويتأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتبونه، هذا واجب بل هو من أعظم الواجبات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 الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى والذي اشتهر بتفسير ابن جرير أو تفسير الطبري وكذلك أيضا تفسير من أبي حاتم وتفسير من المنذر وكل هذه التفسير هي تسمى بالتفسير المصندة التي التي اعتمدت على الآثار على إرادة تفسير الآية مصندا عن عن الصحابة أو عن التابعين.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 تفسير كتابي إن وفقة بلا شك إلى سبيل السلف في هذا التفسير لا إلى سبيل أهل الرأي والزي. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمارات الجليلة وهي تصديق بأخباره والانتفاع. بها وهي باخباره بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيره نعم يعني بارك الله فيكم أراد الشيخ في هذا الكلام أن يبين. ما هي أسمى الغايات أو أهم الأغراض من تعلم التفسير هذا يبقى أن يعرفها هو كل طالب علم لماذا يتعلم يتعلم تفسير القرآن أو لماذا يحرص على تعلم هذا التفسير هذه الغاية العظمة هو أن يصل إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة هذا التفسير وما هي هذه الغايات الحميدة والثمرات الجليلة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 الانتفاع بهذه الأخبار آه. أن تؤثر في إيمانك بالزيادة وتكون محفزه لك على المزيد من العمل الصالح مع كذلك ثبوت العقيدة أو ثبات العقيدة في القلب ثالثا تطبيق <والأحكام> التي في الكتاب لا شك هذا يعد من أعظم الغايات التي يتحصل عليها العبد من تفسير كلام الله أن يطبق أحكام الله كما أراد وكما بيّن في كتابه وهذا كله ليعبد ليعبد الله على بصيرة أنا ومن اتبع كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ليس على جهل أنا ومن وسبحان الله وما أنا من المشركين فسبيل الأنبياء وسبيل الرسل جميعا نعم على البصيرة على العلم كان أيضا يقال عن التفسير التبصر أن تتبصر بمعاني كلام الله قال بصيرة في كلام الله أو هذا القرن عنده بصيرة في كلام الله يعني عنده فهم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 وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين هنا يبين المصنف رحمة الله تعالى إن هو الواجب على المسلم حين تفسير القرآن وذكر الواجب الأول هذا الواجب الأول أن يشهر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامي، وهذه مرتبة بلا شك جليلة ليست بالسهل ولذلك كان السلف يخشون أشد الخشية أن يقولوا في كتاب الله بغير علم وذلك كان بعض الصحابة يتورعون عن خوض في التفسير خشية أن يقعوا في هذا الوعيد أن يقولوا على الله ما لا لي يعلمون ومعنى هذا أنك أو أن المفسر صار في مقام المترجم الذي يترجم كلام الله المترجم الذي يترجم لغة إلى أخرى يكون أميناً أو يكون مستأمناً على أن ينقل المعاني المقصودة في اللغة التي يترجمها إلى ما يقابلها في اللغة الأخرى دون أن يحدث زيادة ولا نقصاً في المقصود فكيف بكتاب الله فأنت الآن تترجم كلام الله بما يعني ينبغي أن يفهم عند عامه المسلمين فإذا أسأت في الترجمة فقد حرفت المعاني وقد تقولت على الله ما, إيه ما لم يرده وما لم يقل ويزيب لا شك مسؤولية كبيرة يعني أعوذ بالله من أن نضل أو أن ذل فيها ومن سمى يعني عن ونائب مقيم الجوزية كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتي الزيوفت فتوى كأنه يوقه هذا يعني لا زوجة لنا ينسب فتواه إلى شرع الله إلى ما قد شرعه الله سبحانه وكذلك المفسر يترجم كلام الله وينسب ترجمته إلى ما أراده الله عز وجل في كتابه على هذا ينبغي على المفسر الذي يشتغل بالتفسير أن يكون معظما لا يشهد أنه يشهد على, على الله عز وجل بما أراده من كلامه نعم يا أيها الذين أن قوامين لله شهداء شهداء بالقصد أمر الشهادة أمره عظيم ولذلك جاء الوعيد في صورة الأعراف جاء الوعيد في صورة الأعراف أن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير علم هذا يعد من أكبر الكبائر لذلك قرناه الله عز وجل سبحانه بالبشر إحون تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعرفون. وأيضا أمسل هؤلاء الذين يتقورون على الله يأتون يوم القيامة قد قدس ودة وجوههم من الكذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الجزاء من جنس العمل. ليس في جنة للمتكبرين ولذلك ثبت في, ثبت في الحديث الذي جاء من عدة طرق جاء من الحديث من جاء من الحديث من عبادة رضي الله عنه والحديث جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وقيل إنه موقوف على ابن عباس وحتى لو كان موقوفا فإنه يأخذ حكم مؤرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال من قبل الرأي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأه حتى لو أصاب ولكنه بنى تفسيره للكتاب على جهد أصلا ولكن بقدر الله أصاب في تفسير هذه الآية ولكنه أيضاً يؤخذ على التفسير بغير علم لأنه يترجم عن الله بغير علم ولذلك قال ابن جرير في مقدمة تفسيره قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى وهذه الأخبار شهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القرآن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 في تفسير هذه الآية بعينها ولكنه بان هذا التفسير على الرأي المحد لا على علم إنه مخت أيضا لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق حق نصار فوقائن على الله ما لا يعلم آثم بفعله ما قد نهي عنه وحذر عليه وهذا أمر يبغي التنبؤ إليه لأن الكثير من العامة بل من بعض طلبة العلم خاصة من المبتدئين في يقعون في هذا غير جهل فيأتي إلى آية من الآيات يقول لعل معناها كذا أو إني سمعت فلانا فلان هذا قد يقول نقل عنه بغير سند صحيح قال كذا فينسب إلى الله ما لا ما, ما, لا, ما لا يصح أو ما, ما لم يرده الله وهذا بجهل فقال في القرآن برأيه لا يجوز أبداً لطالبه أن يخوض في تفسير كتاب الله بالهوى أو بالرأي أو بما يعني كما قال جاء في خاطره هكذا هذا يعد من الخوض بالباطن الذي نهى الله عز وجل عنه وحرمه في كتابه والمتعمد بلا شك بالخوض في تفسير كتاب الله بغير علم واقع في كبيرة من الكبابات وواقف كبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا ويدخل فيه هذا أصحاب الرأي في التفسير أصحاب التفسير المبنية على الرأي أو المبنية كما قال عليهش على الأهواء وليست مبنية على الأثر ليست مبنية على ما نقل عن الرسول عن أصحابه ومن هذه التفسير المعاصرة تفسير سيد قد في ظلال القرآن وتفسير الشعراوي المصري هذه التفسير مبني على الرأي المحض وعلى التقول على الله عز وجل بغير علم ولا سند صحيح نعم وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل وهذا الباب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 نظرا النظرة اللي أشعر بألم شديد في ظهري وكذلك أيضاً اعتذر عن إجابتي على الأسئلة ونسبة لما اعتذر الشيخ أو بيد فقد بينته في أول الدرس أن هناك بعض إخوانكم أنا أنا يقول نريد التأكد من سبب غياب الشيخ أنا قلت لكم أن الشيخ حفظه حفظه الله تعالى أرسل إلي رسالة عبر الجوال. يعتذر فيها بأنه قد ينشغل مع وفد بريطاني أتى إليه من سلم يعتذر عن إنقاء الدرس هذا سبب واضح أنا لا أدري ماذا يريد السائل طب لا بأس أن أخذ هذا السؤال فقط إن شاء الله صلنا نبتل نقرأ السؤال علينا القبر المستطاع يقول السائل صلينا مع أحد صلينا مع أحد المشايخ صلاة المغربي وفي الركعة الثانية لم يجلس ومن ومن وممن كانوا خلفه ومن كانوا خلفه قابوا والذين كانوا في الصف الأول خلفه مباشرة قاموا معه والذين عن اليمين واليسار والصفوف الآخرة لم يقوموا وبقوا جالسين حتى بعد فترة نظر الأخوة إلى الإمام، فلما نظر أحد الإخوة نظر أحد إلى الإمام، فلم يجده جالس للتشهد، فلم يجده جالساً للتشهد، فلم يجده جالساً للتشهد، ثم سبح. ليس للإمام، ليس للإمام، ولكن للمؤمنين نجل المتابع. وعندما انتهى الإمام، قال التسبيح يكون للإمام وليس للمؤمنين، مع العلم أن هذا الشيخ يقيم بعض الدروس. مثل شهر الأربعين النووية وتفسير القرآن ودرس في السيرة قيل له خصص يوم في الأسبوع من أجل تعليم الناس أمر الصلاة يجعل درس في الفقه, في الفقه يقول نعم سننظر في الأمر ولا يفعل مع العلم أن في ذلك الحي أغلبية الناس لا يعرفوا كيف يجبروا الصلاة تبارة الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والصلاة, والصلاة, والصلاة على رسول الله والآله وأصحابه أن ذات ف وبالنسبة للشق الأول من السؤال والذي يظهر لي أنه يعني يسأل عن حكم فعل هذا المأموم وعن حكم إنكار الإمام عليه فأقوله إن فعل هذا المأموم صحيح فأن التسبيح لا يكون للإمام فقط بل يكون لكل من نابه شيء في صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبه حتى المنفرد المنفرد إذا نبه شيء في صلاته فلا بأس أن يسبح حتى ينبه من معه من خلفه إن كان إماما إن كان منفرد أن ينبه على شيء فيسبح فهذه رخصة جعلها الله جل المصلي حتى لا يخرج عن صلاته إن إن, إن انتبه شيء في الصلاة وبلا شك الصواب في فعل المأمومين واضعوا شقه شقه هذا السؤال هو ما هو الذي ما فعله هؤلاء الذين الذين قاموا مع الإمام لأن هذا حدث, حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث عبد الله بن محيدة رضي الله عنه أنه أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه صلاة الظهر فقام صلى الله عليه وسلم أي من التشاوض الأوسط ولم يجلس ولم يقعد فقام الناس معه حتى انتظروا أن يقضي صلاته وحتى انتظروا أنه قد قضى صلاته فقبل أن يسلم جاء سجد سجدتين ثم سلم فدل هذا على أن متابعة المأمومين للإمام في القيام للركعة الثالثة إذا نسي التشهد الأوسط هو المتعين هو الواجب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين كانوا خلفه من الصحابة على قيامهم ومتابعتهم له حينما نسي الجلوس للتشهد الأوسط وأما الذين ظلوا جالسين ولم يقوم قد أخطأوا فقد أخطأوا و... وإن تدركوا هذا بالمتابعة بعد ذلك بأن قاموا إلى ركع ثالثة قبل أن يعني يرفع الإمام من الركوع فإن قد صحت صلاتهم إلا إن ظلوا جالسين هكذا إلى أن ضاعت عليهم ركع ثالثة أو إلى نهاية الصلاة فقد بلا شك أخطأوا عليهم أن يعيدوا الصلاة وطبعا بلا شك الواجب على المعلم أو على الداعي أن يبين للناس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 من أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج لآخره الحزب المقام والحزب ما يؤثر الله عز وجل له وإذا بالشك هذه المجالس تختلف عن دروس العلم التي تكون لطلبة العلم فقط وحتى طلبة الأمين بغي أن يبدأ معهم أيضا بهذا الترتيب ولكن دروس العلم المتخصصة تختلف عن الدروس العامة فيخاطب كل على قدر فهمه وعلى قدر علمه. والله أعلم وأعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا تستغفرك واتوب